حول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله هو الله وهو الله يا عليم يا قديم يا عظيم يا مقيم يا غافر الخطايا يا حكيم يا كاشف يا غافر الغطايا يا واهب يا هنّام يا منّام يا منتهى الرجايا يا بعفة يا مطلق الأسارة يا رزاق يا سيد السادات يا بعيف البرايا يا ديان يا برهان يا سلطان يا سبحان يا غفران يا مستعان يا أمان يا مجيب الدعوات يا عظيم الدرجات يا رفيع الترجات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا صامع الأصوات يا قابل التواب يا مصور يا رافع البنيات يا منورة يا منورة النور يا مدير الأمور ya Muşir, Ya Muiz, Ya Khair al يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا أحكم الحاكمين يا خير الداكين يا خير الفاتحين يا خير الماكرين يا سيداه يا أرحم الراهمين إلهي Lillah Allah Ya Sami'i, Ya Vasi'i, Ya Kadir Ya Bıcib, Ya Celil, Ya Talib Ya Tahir, Ya Mutahir Ya Şifa, Ya Cemal Ya Berr, Ya Tavvab Ya Melik Ya Rabbel Erbâb يا حبيب التواب يا غافر يا غفور يا غفار يا ذا المجد يا ذا الفخ يا ذا العهد يا ذا العفو يا ذا الفطن يا ذا العز يا ذا الجود يا ذا العدن يا ذا الانعام يا ذا الإحسان يا ذا المن يا ذا الفضل والأمان يا ذا القدوس يا شافي يا كافي يا وافي الكبير المتكبر العظيم الأعظم العليم الأعلم يا ذا الرحمة والغفران والله المستعان على ما تصفون يا لطيف لما يشاء يا كرم الأكرمين يا وكيل يا مجمل يا من عماد من لا عماد له يا زخرة من لا زخرة له يا غياثة من لا غياثة له errucul matishin manisin adamishin dayshun ashmahin asahhin errucul abrucul توراة انجيل سبور فرقان يعق سليمان ابن داود عليه السلام ألا إلى الله تسير الأمور كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون فسيكفيك الله وهو السميع العليم